ما أقول شو وقح؟ شو فيها كوكي حضرة جانيبو هلأ كان مع وحدة وتفضل ليك مع مرتك أن حب وغرام ليك الثاني اللي مسلم أصلا مرسك اليوم مع محدة جديدة <تصفيق> لا هيدا تركيب يشرف يا كلب بعد شوية بيقول لي كوكي أنا لقيت حب حياتي وبعد شوية بيقول لي بكرة هيدا نفسه حياكلها ضربة على رجل ليه بكرة حياتي اليوم شوف اليوم شو رح عامل فيه بليز <تصفيق> اي خير نتسلى خالوبي اليكس همشي يلا خلينا نغني شو بدك